وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَارِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُم آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا يُنْذَرُونَ مُعْرِضُونَ قل أرأيتم نا تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شزك في السماوات إيتوني بكتاب من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 وهم عن دعائهم غافلون